بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في المحاضره السابقه وضحت لكم الفرق بين مفهوم النحو والصرف وها نحن الان في هذه المحاضره نبدا كلامنا مع الصرف الفعل. نعم نبدأ بالفعل وما يحدث فيه من زيادة ونقصان وغير ذلك تقسيم يختلف تماما عن التقسيم الذي تحدثنا عنه في النحو وهو من حيث الزمن ماضي ومضارع وامر ومن حيث المعرب والمبني ومن حيث اللازم والمتعد كل ده كان الناحيه النحويه اما الناحيه الصفيه فهي من حيث الزياده والنقصان والوزن وهكذا فالفاظ ينقسم الى Something. مجرد ومزيد أسفل مجرد يعني أن كل حروف أصلية برضو يعني لا يمكن حذف حرف منها وإلا تريد معنى تمام سامع ندسل في أي حرف من الفعل فهم كتب نحذف أي حرف من الفعل فهذه حروف أصلية ثابتة لا تغيير فيها أو أن يكون الفعل مزيدا وهو مزيد على حروفه الأصلية حرف أو أكثر ويمكن أن نحذف هذا الحرف الزائد ولا يحدث أي تغيير في الفعل الأصلي مثلا أكرم لو حذفنا الهمزه هنلاقي الكاف و راه و كرمه تفهم لو حذفنا الزيادات كلها هنلاقي الفه و الايه و فهما وعلى هذا نجد ان الفعل المجرد ينقسم الى قسمين مجرد مكون من ثلاث حروف ويسمى مجرد ثلاثي سمعات قرا كتب فهم وهكذا ومن رباعي الرباعي يعني مكون من أربعة حروف زخرفة، زلزل بعثر وهكذا فادي مغير أو المزيد هو ببقى المزيد هيبقى يا الثلاثي يزيد، يا الرباعي يزيد اه طب يزيد اد ايه قال لك ما فيش فعل اكثر من 6 حروف يبقى كان الفعل الثلاثي ممكن يزيد بحرف وممكن يزيد بحرفين وممكن يزيد بثلاثه ارشد بحرف الهمزه افهم بحرف الهمزه انتصر اصلها نصر اي بفا همزة وتاء يبقى حرفين انكسر اصلها كسر يبقى فعل الهمزه والنون بحرفين او بتلاتة وثلاثة دي سهله خالص هتلاقي في اولها همزه والسين والتاء استا استفهم استعظم استعلم, استعلم اما الرباعي فبيزيد يبحث يبحث, يبحث فيه بس عشان افله سته تدحرج اصلها دحرجت فالتاء تلعثم برضه ذا حرف مزيد بحرفين اطمئن اصلها طمأنة اطمئن همزه وتشبه تضعيف النون ما مزيد اقشعرر همزه والتجديد في الراء مزيد بحرفين طب وده هيفيدني في ايه يعني ان انا اعرفه مجرد المزيد هيفيدني في حاجات كتير جدا اما نيجي نوزن الكلمة ميزان صرفي اما نيجي نكشف في المعاجم ودي درس خطير خطير كتير جدا من الناس بيقف عنده يعني مش قادر اتكلم لكن ان شاء الله حنبسطه تفسير حلو وقوي قوي ينفعكم نيجي على الميزان الصرفي إذن أن معظم كلمات اللغة العربية كلمات رواسنة الجميلة ثلاثية الأصل أكترها وعلى ذلك فهي تقابل في الميزان الصرفي الحروف فه وعين ولام أما إذا كان الأصل رباعي برضو حنقبله في الميزان الحروف الثلاثة الأولى حنقبلها بالفه والعين واللام وبعدين هنضاعف هنضاعف الحرف الرابع هنكرره يبقى بدل لام لامين يعني مثلا ذهب فعلا عادي فيه عين لام لكن زلزل فعل لا الثلاث الاولين فعل لا لا ودحرج فعل لا لا طيب إزاي بقى نوزن كلمة مش الكلمات ما هي طريقة وزن كلمة نأتي بالحروف الأصلية للكلمة نجيب الحروف الأصلية للكلمة ثلاثية أو رباعيه نقابل الحروف الاصليه ب وعين ولام طبعا او فه وعين ولام ولام مع الرباعين عظيم نضع الحروف الزائده في الكلمه في نفس مكانها وان كانت محذوفه منها حروف نحذف الايه ما يقابلها ازاي يعني يعني مثلا اكرام حروفها الاصليه ك را ما فعال طيب عايزين نخلي اك رام اكرام هنحط همزة في الاول يبقى في الاول وبرضو في الايه في الوزن يعني اك يبقى إف را يبقى ع يبقى إكرام رام إس فوضعنا الهمزه والالف في نفس المكان اللي كانت فيه وضعناها في الميزان ويتدحرج اصلها دحرج فعل لا دحرج طب دي في الاول يهوته ايه ياتى ده يبقى ياتى فعلا يتفاعل طب نشوف كلمه من اللي فيها حز ايوزا يصل نجد ان يصل اصلها واصالة فاعل حذفت الواو نحذف قصتها الفاء يبقى يصل يعلم كلمة اخرى عايزين برده نشوفها في ال... بالنسبة للحجم مثلا يجد نفس الشيء اصلها واجاده حذفت الواو يتحذف وسطها الفاء يبقى يجد يعل ووجدنا ان احنا حذفنا الايه الواو وحذفنا وسطها الفاء وحطينا حرف الايه المضارع طيب نشوف كلمة برضو فيها حذف مش ضروري في الاول ان كان في الاخر ولا في النص بيقولي قل اوزن قل اصلها قال فعل قل حجبت الحرف الوسطاني بعد حذف العين يبقى قل فل خلاص وهكذا نزن اي كلمة نريد وزنها نجيب اصلها ان كان ثلاثا نحط له فعلا إن كان رباعي نحط له فعله نشوف الحروف الزياده في نفس المكان حروف ناقصه نحذفها ما نحذف ما يقابلها من المكان ندخل بقى على درس لا يخلو منه امتحان لابنائي وحفادتي في كل يعني في معظم السنوات الدراسية في الاعداديه العددية أول سنة والثانية سنة والثالثة السنة الولادة العامة وهكذا في كل تقريبا اللي هو الكشف في المعاجم وهو المعاجم الدوامي هو كتاب بيستمل على عدد كبير من مفردات اللغة وبيوضح معانيها ويذكر كل المشتقات منها كل حاجة من الكلمة يجيب مشتقاتها مضارع وامر وماضي ومصادر واسم باد واسم كل المشتقات اللي منها يجيبها ويجيب معانيها والمعاجم كثيرة منها معاجم قديمه جدا ومنها معاجم حديثه مثلا المصباح المنير ومختار الصحاح وخمس المحيط دي من المعاجم القديمه تمام فيه المنجد والمعجم الوسيط ودي من المعاجم الحديثه طيب تاريخ الكشف ايه هي, هي. والله طرق الكشف في المعالم كثيره جدا ولكن ارى يا اعزائي ويا ابنائي وحفادتي واحبابي ان اذكر لكم طريقه اميل اليها وارى انها الاقرب اليكم طرق كثيرة جدا لكن الطريقه دي الطريقه المعوضيه ايه هي انا شئ انها سهل والناس توصل للغرض اللي أنا عايزه نرد الكلمة إلى المصدر إن كانت جمع أو مثنى منتقمون مثلا تبقى منتقم طيب إن كانت فعل خلاص طيب نرجعها إلى الماضي فعل الماضي ان كانت مضارع او امر او مصدر او احد المشتقات اسم فاعل او اسم فود او اسم زمان او مكان الى نرجعها نخليها فعل الماضي نخليها مفرد ان كان جمع خطوة تانية نخليها فعل الماضي فمثلا الابتهاج نخليه ابتهج المنتقمون المنتقم لواحد وبعد نخليه انتقمه مثلا المنتقمون نخليه منتقم واحد بس هذه حاجة حاجة تنجم منه الماضي انتقم عظيم النقطة الثالثة نجرد الكلمة بعد ذلك من الحروف الزائدة لتصبح على وزن فعل فيه وعين ولا يعني المنتقمون خلناها منتقم الخطوه الثانية خلناها ماضي انتقم الخطوة الثالثة جبنا الحروف الأصلية فلأنها وقاف وقف ومن ناقام لأن في الوزن انتقم افتعل عايز فعل بس خلقت ناقام والمصدر الابتهاج خلناه ابتهج ماضي وبعدين حروفه الاصليه خليناها على وزن فعلاء بهاج عظيم يبقى أجد ثلاث نقط المهمين نكمل جامن نخليها مفرد وبعد كده فتره ثانيه نخليها ماضي وبعد كده نجيب حروفها الاصليه نجيب حروفها الايه الاصليه وبعدين نبدا الكشف بدنا نجيب الحروف الاصليه اللي هي طلعت على الفيغ والعين واللام جميع المعاجم هنفتح باب كذا فصل كذا فالباب هي الحرف الاول والفصل الحرف التالي اما القاموس المحيط انفصل قاموس المحيط عنهم كلهم فالباب الحرف الاخير اللي هو الثالث يعني والفصل الحرف الاول المثال هناخد الابتهاج مثلا الماضي ابتهج وزنه افتعل حروفه الاصليه باهاج يبقى في مختار الصحاح باب الباء وارسم له ب كده بالقوسين فصل الهاء وارسم له كده بالقوسين مع الجيم وكله بالشكل ده ما عدا القاموس المحيط هيبقى باب الجيم واسم الجيم ناقصين فصل الباء مع الهاء ملاحظه او ملاحظات يعني اذا كانت الكلمه تنقص حرفا ترد الى الى الى حروفها اصليه فقل مثلا عن قل او ماض لما ارجعها للمضى تبقى قال حلاق فيها حرف عله في النص اه اجيب مضارعه يبقى قال يقول تبقى قاوال خلف نلاقيها اخذ فان كان بها علا حسبي علا يرد الى اصله عن طريق المضارع قال تبقى يقول تبقى قاوالا باع تبقى يبيع بيع دعا يدعو تبقى دعوا وهكذا ثم نكشف عن الباب وعن الفصل بسهوله جدا المصادر بسم الله الرحمن الرحيم المصدر اسم يدل على حدث حدث ما دون معرفة الزمن وهناك تعريف آخر له هو اسم مشتق من فعل يدل على حدث ما دون معرفة الزمن يعني مثلا يعني جلوس مشتق من فعل جلسة دل على حدث وهو ان في حد قعد بس امتى ان اعرف ناش دون معرفة الزن كتابة برضو مشتقه من كتب دل على حدثه انه واحد يكتب لكن امتى اعرفوا ما نعرفوش امتى او كتبوا خلاص نحي الزمن ولما كان الفعل كما سبق ان قلت لكم في بداية المحاضرة ثلاثيا او رباعيا او خماسي او ثلاثي فان لكل مصدرا خاصا به فلل هناك مصادر ثلاثية ومصادر ربعية وخماسية وثلاثية فمصاد الثالث الثلاثي سماعيه يعني إيه؟ يعني ليس لها قائدة قياسية ثابتة وإنما نعرفها بالسماع عرفناها بالسماء فمثلا الأفعال كاتبا جالسا ناجحا ذارا نبح نصراء كلها على وزن فاعلة ولكننا نجد مصادرها سماعية مختلفة تماميا مش قياسية فكتبت من كتابة فعاله جلس الدني جلوس فعولي نجح الدني نجاح فعال دار الدني دوران فعالان نبحت الدني نباح فعال نصر الدني نصر فعال يبقى ما فيش قادة قياسية فيش قادة قياسية إنما هو سماعي أما مصدر الأفعال الرباعي والخماسي والسداسية فهي قياسية يعني لها أوزان ثابتة تماما وتختلف باختلاف الفعل يعني إن كان الفعل كذا يبقى مصدره كذا إن كان كذا يبقى مصدره كذا فنرى فمثلاً الفعل الرباعي له أربعة أوزان <تصفيق> إذا كان الثالة على وزن أفعل فمصدره على وزن إفعال أفعل إفعال أكرم إكرام أشرف إشراف أضرب إضراب أفعل إفعال ثابت قياسي اثنين إن كان الفعل على وزن ساع على فالمصدر تفعيل فع تفعيل كرمت كريم شرفة شريف تلات إذا كان الفعل على وزن فاعل فاعل, فاعل, فاعل نجد أنه له وزنين فعال أو مفاعله جادل جدال أو مجادلة لاحظ لحاظ او ملاحظه ولذلك خد بالك بعضكم بيقول ملحوظه هامه غلط هي ملاحظه لاحظه ملاحظه قاتل قتال او مقاتله القاعده الرابعه اذا كانت على وزن فعل لا رباع يعني فعللا هو في نوعين فعللا غير مضاعف غير مضاعف فمزبو على وزن فعللا هتتحط تاء مربوطه فعللا زخرفة زخرفة بعصرة بعصرة كده أما إن كان مضاعي ومضاعف جازة مصدره جاز على وزن فعلله او فعلال فهنا وضع زل, زل. زل, زل. زل, زل زال زين ولام وزاي ولام زل زلا تبقى زلزله او زلزال او عس عسى تبقى عسى عش عسى او عس عاس زلزله زلزله او زلزال بس بتقع هنا شويه ملاحظات ايه هي بقى هي الملاحظات اللي بتقع دي في النوعين الاولانيين افعلها افعال, إفعال وفعلها تفعيل ازاي اذا كان الفاله اللي على وزن افعالها معتل الاول تقلى بالووق الى ياء او ما منقولش ايه وصال لا ايه وصال مثل بالووق الى ياء وإذا كان معتل الأول نقلب الواو إلى يه أوصل إيساد أوجد إيجاد وإذا كان معتل الوسط أيقاف يعني هنحجب الألف في المصدر ونحط بدلها نضع بدلها معوض عنها بتاء مربوطة في الآخر أفاد إفادة أقام إقامة وإذا كان على وزن اللي على وزن أفعل أخره بقى المرة دي علة نقلب حرف العلة إلى همزة فأعطاء تبقى إعطاء طب توفر حاجتين نطبقهم الاثنين يعني أوفا أوفاء أوفاء هنقلبها إيه واخره ياء اللي هو علة يعني هنقلبه همزة تبقى أوفاء إيفاء أولى إيلاء وهكذا الملاحظه الثانيه في الفعل اللي هو فعله تفعيل دي ملاحظة واحده بس وهو اذا انتهى بحرف عله نهذف الياء بتاع تفعيل ونعوض عنها بتاء مربوطه رب ما تبقاش تربي لا تسبيه رب تربيه رب تربيه أعزائي كان ودي أن يتسع المجال لأتم الحديث عن المصادر ولكن المجال أوسع مما تتصورون إن شاء الله في المحاضرة القادمة يتم المراد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله جدهم معود.